وَأَن كِفُ الْأَامَا مِنكُم وَقَالِ حِلَ مِنْ ذَذِكُم وَإمائِكُم إَكُنُوفُ خَر أَُبْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ وَلهَّهُ وَثِرُ نالِيم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 وَلَا تُكرْرِبُوا فَتَاتِكُ معلَ البِغَاِ إنْ أَرَدِنَ تتحَفُّونَ لِتَبتَغُوا رَضَ الْ الحاتِ الدُّنْييا وَمَي يُكْرِه فَإِن اللهَّهَ مِن بعدَعْد إِكْرَاهِهِ غَفُور الرَّحيِيم وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ